وأن well, ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى يقول الله جل جلاله وهو أصدق القائلين <تصفيق> إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أمة الإسلام أتدرون مع هذه الأمانة التي حملها الإنسان بعدما عاجز عن حملها السماوات والأرض والجبال خوفا وإشفاقا نعم إنها كلمة التوحيد التي كلفنا بها أمرنا بالعمل بها حذرنا من مخالفتها هي كثمة التوحيد لا إله إلا الله عصر الملة والدين هي لا إله إلا الله عامة وهي العروة الوثى كلمة لعجلها أرسل الله الرسل ولعجلها أنزل الكتب وعليها قامت راية الجهاد وقام سوق الجنة والنار كلمة لعجلها خلقت السماوات والعرضون بل خلق لعجلها الخلائق أجمعون وما خلقت جن والعنس إلا ليعبدون كلمة أرقة بين الإسلام والكفر بين الهدى والضلال بين الحق والباطل لا إله إلا الله آمنا بربنا وخالقنا آمنا بربنا وخالقنا ابدع الخلق من العدم ورباه بالنعيم لا اله الا الله خلق الكون فاحسن خلقه واتقانه وابداه ونظمه فاتقن نظامه لا اله الله رفع السماوات بغير عمد وعلقى في العرض رواسي أن تميد بنا بث فيها من كل دابة أجرى فيها الأنهار أنزل من السماء فأنبت فيها من كل زوج كريم لا إله إلا الله قدر أرزاق عباده وتكفل بهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى والصفات العلا لا إله إلا الله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا معبود بحق إلا الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل لا إله إلا الله ينفي المسلم بها كل العبادة لغير الله ويثبت بها العبادة بكل أنواعها لمستحقها وهو الله جل جلاله لا إله إلا الله حقيقتها صرف العبادة كلها القولية صرف العبادات كلها صرب العبادات كلها القولية الفعلية والاعتقادية لله فلا تدعو مع الله أحدا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به لا ندعو إلا الله لا ندعو إلا الله إنهم كانوا يدعو وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فالدعاء عبادة مجب أن يكون لله وحده لا نرجو ولا نخاف حقا إلا من الله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين لا نتقرب بالذبح والنذر إلا لله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وعن أول المسلمين لا نطوف تقربا إلا ببيت الله الحرام نطوف بهذا البيت عبادة لله وتقربا إلى الله لا نطوف بقبر نبي ولا بقبر ولي ولا صالح ولا شجر ولا حجر لأن ذلك يخالف شرع الله لا إله إلا الله يقول يا نستعين ولا نشغيث فيما لا يقدر عليه إلا الله لا بالله وحده نقول هذه الكلمة قد علمنا معالمين بمعناها عاملين بمبتضاها صادقين فيما نقول مخلصين محبين منقادين قابلين لا إله إلا الله عقيدة المسلم إيمان بملائكة الرحمن فيؤمن بما أخبر الله عنهم إجمالا فهم عباد خلقوا من نور مطيعون لربهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون نؤمن بهم إجبالا وبما سمي لنا من أسمائهم وبما وكيل إليهم من الأعمال تفصيلا نؤمن بكتب الله التي أنزلها على أنبيائه لهداية الخلق وتبصيرهم لهداية الخلق وتبصيرهم نؤمن بتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وصحب إبراهيم وموسى وعن حق وعن ما فيها حق وعن كل كتاب منها أنزل على حزم ذلك الزمان الذي أنزل فيه ونؤمن بالقرآن وهو الذكر الحكيم كتاب الله العزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم عليم تكلم الله به حرفاً وصوتاً وأنزله على نبيه وحياً محفوظ بحفظ الله إنا نحن ذلنا الذكر له لحافظون مهيمن على ما سواه محق للحق ومبطل للباطل وأنزلنا إليك الكتاب حق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه نؤمن برسل الله بشر اختارهم الله واصطفاهم وطهرهم وفضلهم بالرسالة وجعلهم متفاوتين في الفضل وختمهم بسيدهم وأفضلهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه نؤمن باليوم الآخر من حين مفارقة الدنيا العبد للدنيا إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار نؤمن بقضاء الله وقدره وأن الله علم ملد عالمون وكتب ذلك العلم قبل أن يخلق الخلائق بخمسين ألف سنة وشأ ذلك وخلقه وعن قدر سر الله في خلقه لحجة فيه لعاصم في معصيته أيها المسلمون كلمة التوحيد تنزم قائلها الإيمان بها والعمل بمكتباها فلا يكفي الإيمان بلا اعتقاد, اعتقاد بلا عمل حقوقها فرائض أركاض الإسلام الصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر فروض الإسلام مكملاتها نوافل الطاعة التي شرعها الله لنا أمة الإسلام إن دين الإسلام رحمة رحم الله به العباد ورسول الإسلام رسول الرحمة في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم أنا نبي الرحمة ويقول إنما بعثت رحمة وربنا يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أي رحمة أعظم من أن ينتشل الله قلوب العباد بهذا الدين من أن ينتشل الله قلوب العباد بهذا الدين من الأعراض الدنيا والأغراض المادية والأوحال الأرضية فيسمو بها إلى باريها وقالقها ومعبودها فيتوحد تجاهها وإخلاصها لربها ويتمحض قوفها ورجاؤها لرب العالمين رحمهم الله بهذا الدين فاستنقذهم من الفوضى والاضطراب إلى الإيمان وخير والأمان كانوا في جهلية جهلا وضلالة عميا فهذب الله بالإسلام أخلاقهم وأصلح به عقائدهم وأعمالهم أمة الإسلام إن من حكمة الله أنه لا استقامة للناس على الحقيقة في دنياهم إلا إذا صلوا حديهم واستقامت أحوالهم ووحدوا الله جل وعلا فالحياة الطيبة, الطيبة نتيجة للعمل الصالح فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عنكري فإن له معيشة ضنكى ونحشره يوم القيامة أعمى من أجل هذا بعث الرسل مبشرين ومنذرين في كل زمن فترة يبعث الله رسولا بشريعة تناسب قومه تناسب ذلك الزمان وختم تناسب ذلك الزمان فيجب الإيمان بهم كلهم فيجب الإيمان بهم كلهم فنؤمن بآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم ومحمد صلى الله عليه وسلم وعن كل رسول أخبرنا الله به ونؤمن بكل رسول أخبرنا به وأيضا من لم نخبر به فنؤمن بهم جميعاً وأنهم أدوا الأمانة التي اعتمنهم الله عليها وأن من كفر بواحد فقد كفر بالكل كذبت عادن المرسلين من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وكذبه فقد كفر بموسى وكذبه من كفر بمحمد وكذبه فقد كفر بعيسى وكذبه لا نفرق بين أحد من رسله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم هو بشرى عيسى ودعوة إبراهيم وبشرى عيسى عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم أخذ الله الميثاق على الأنبياء من أدرك منهم محمداً آمن به واتبعه وأخذ الميثاق على قومه من أدرك محمداً آمن به واتبعه وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولتنصرنه قال أقردتم على ذوت واخدتم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين محمد صلى الله عليه وسلم يعرف أهل الكتاب كما يعرفون أبناءهم وكانوا يستفتحون به على الكافرين فلما جاءهم ما عرفوا كف به فلعنة الله على الكافرين محمد صلى الله عليه وسلم صفته واضحة في كتب توراة موسى وإنجيل عيسى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ولكن كما قال الله ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون أمة الإسلام إن الدعوة إلى دين الإسلام وبثه في الناس لهدايتهم وإقام الحجة عليهم أمر مطلوب من الجميع يجب علينا أن نسعى جاهدين في هذا الأمر وأن نبذل كل غال ونفس في سبيله وأن نبذل كل غال ونفس في سبيله إن هذا الدين القويم إنما وصل إلينا على أكتاف رجال صادقين رجال صدقوا معهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من هو على طريقه سائر بقايا من أهل العلم هيئهم الله ليبصروا الناس من العماء ويهدوهم من الضلالة ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتأويل الجاهلين وتأويل الجاهلين يدعون ويدعون ويدعون ويؤذون فيصبرون ويؤذون فيصبرون يتوارث خلفهم عن سلفهم ربنا اغفر لنا ولإخوائنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فيه بنا لللذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم لقد حفظنا التاريخ نماذج مشرقة من صور من سيرة أولئك الأمجاد الذين دعوا إلى الله ففي كل فترة يهيئ الله لأهل هذه الأمة من علمائها من يدعوها إلى الله وينصر دين الله فإن الله ضمن لهذه الأمة فقع دينها إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين ولا تجال الطائبة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذ ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله من تلكم الدعوات الصالحة المصلحة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي نذر نفسه للعلم والتعليم والجهاد والدعوة والجهاد في سبيل الله صبر على شظف العيش ومر الإغتراب فما أن الله على قلبه حتى نهض لتعليم أمه ودعوتها لسالف العهد السابق عهد محمد صلى الله عليه وسلم في صفاء الشريعة ونقاء العقيدة صبر وصابر وأوذي فهيأ الله له من سبقت له من الله السعادة هي الله له الإمام محمد بن سعود فالتقيا على الحق وتعاهد على نصره وقام بهذه المهمة خير قيام فلما علم الله صدق النية على من بغى عليهم ولكن الأعداء تحدثوا عن ذلك بما يمليه عليه نفوسهم من الشد والبلاء فقالوا عن هذه الدعوة المباركة إنها مذهب الخوارج وإنها الوهابية وإنهم الغابيون وأنهم المكفرون لعباد الله وقالوا عنهم ما قالوا إما عن جهل بحقيقتها وإما عن عناد ومقاومة للحق كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولن إلا كذبا هذه كتبهم وهذه معلفاتهم وهؤلاء علماؤهم وهذه دولتهم فانظروا هل لغير الحق سلكوا أم لغير دين الله دعوا أم لغير سنة محمد نهجوا أم لشرع الله حكموا وتحاكموا لا نكونا نكون أبواقا بأيدي أعدائنا نحارب هذه الدعوات الصالحة بل يجب علينا أن نقف مع كل دعوة صالحة تدعو إلى الحق والهدى نصرة لدين الله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض لم تأتي هذه الدعوة بما يخالب المسلمين ولا بما عليه مناهج الأئمة الأربعة بل هي دعوة للحق إلى كتاب الله إلى سنة رسول الله إجعب الأمة إلى منهج الشرع القويم الخالي من الإفراط والتفريق من الغلو والجفاء أمة الإسلام ألا, تر... ألا ترون ما يحل بالأمة الإسلامية في كل عام من المصائب ألا تنظرون إلى سلط العدو علينا من كل جانب قد كشروا عن أنياب العداوة وأظهروا مقاصدهم بمحاربة ديننا ألا نسأل أنفسنا من أين أتينا قل هو من عند أنفسكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ما موقفنا معشر المسلمين من الإخلاص لله في عبادتنا ما موقفنا من هذه الصلاة التي هي عمود الإسلام وثاني أركانه والتي هي قرة عين المؤمن والصلة بينه وبين ربه من تركها فقد كفر ومن خلبا عن وقتنا فقد توعد بالغي ومن ضيع أداءها بالجماعة فقد أثم ما موقف المسلم من الزكاة أداءها وإيصالها إلى مستحقها ما موقفه من بقية فرائض الإسلام كيف حال المسلمين مع نواه الله مع الشرك والتنديد وسؤال من العبيد ما موقف المسلم السحر تعلمه ومن السحر تعلما وتعليما واستعمالا والله يقول ولقد علم لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ما موقف المسلمين من جريمنا التي حرمها الله وأخبر عن محشها ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ما موقف المسلم من هذه الخمور والمخدرات والتي ضرت بالأمة وأزعقوا لها يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ردتم من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون ما موقف المسلم مع الربوية والله يقول وأحل الله البيع وحرم الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين هل حقام المسلمون بواجب الدهة الله بالأمر بالمعروف والنهي على المنكر على ما يوافق شرع الله ما بالنا تمر بنا الزواجر والمواعظ فالاعتبار ولا عظة ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله هل رجعة صادقة؟ وتوبة إلى الله نصوح أمة الإسلام إن عدوكم لن ينال منكم بكثرة عدده ولن ينال منكم بقوة عدته ولن تنالوا منه بكثرة عددكم ويوم عنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا إنما ينال منكم بضعف الإيمان وقلة اليقين إنما ينال منكم برعوب الإيمان وقلة اليقين وإن سبيل سوى التمكين لكم لا يكون الا برجوعكم الى ربكم وتطبيق القول بالعمل وعدم تطابق القول مع العمل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ممن تخافون والله والم والله وليكم الله ولي الذين امنوا كيف من من مسلسلغون بمن والله يغياذكم إذ تستغيذون ربكم فاستجاب لكم عليكم باجتماع الكلمة على الحق ورص الصف على كلمة التوحيد لا إله إلا الله والتسب نفوسكم عن النعابات الجاهلية فوارق الإقديمية والخلافات الحزبية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وإن نصر الله لأوليائه ان صدقوا الله في الحقل وإن تغير حالكم إذا غيرتم حالكم ليس على الله بعزيز فأحسن الظن بالله وقوموا بما أوجد عليكم أمة الإسلام إن الأمن نعمة من نعم الله يقول فيه صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحثافرها هذا الأمن نعمة يشكر الله المسلمون عليها ويحمدون الله عليها هذه من هذا الأمن نعمة لا تكون إلا بطاعة الله والاستقامة عليه نعمة يحافظ عليها ويأخذ على كل من يريد العبد بها قمة الإسلام إن المسلم يوطد نفسه أمام الفتن والمحن على الصبر والاحتساف وعلا يكوني معه ان احسن الناس احسن وان اساء يساء بل ان احسن الناس وذل الاحسان وان اساء ابتعد عن ابتعد عن انسان ان هناك بئته تنبت في الفتن تنبت في الفتن وترتع في الفتن وتجدها ما رتعم خصبا لها تبث سجد بث سجد تحت الاستثار الوطنية تاره وتحت حماية القتارة أو تسميا بالدين تارة لتحقيق معاذبها الخبيثة ومكائدها بالإسلام وأهله فاحذروا ذلك يا عباد الله أمة الإسلام أمة الإسلام إن أمة الإسلام مستهدفة اليوم من كبل أعدائها مستهدفة في دينها مستهدفة في وحدتها مستهدفة في اقتصادها مستهدفة في أخلاقها وقيمها وفضائلها نعم هي مستهدفة في نها فأعداؤها يحاولون زحزتها, زحزتها عن دينها يحاولون إبعادها عن إسلامها عربها الدين وأن هذا الدين إن تمسكت به الأمة فلا قوة تقهرها فلا قوة تقهرها وتذنيها درسوا تاريخ الأمة وذكروا أيام عز الإسلام أيام ذولئك القوم الرعي الأول من هذه الأمة على قلة عددهم وضعف عدتهم لكن قلوبهم مليئة إيمانا وخوفا من الله كيف استطاعوا في من الزمن؟ أن يقيم شرع الله على أرجاء المعمورة ويحقق قوله ليظهره على الدين كله فسعوا جهدهم في إبعاد الأخيرة عن دينها وتشكيكها في مسلماتها وثوابتها لأنهم يعلمون أن الأمة إن تخلت عن دينها ذلت وهانت بل هانت على ربها ثم على عباده فالأمة المسلمة لا عز لها ولا رفعها إلا إن تمسكت بهذا الدين علماً وعملاً، قولا واعتقاداً، تحكيماً وتحاكماً، ورفعت هذا الدين وأعلت شأنه، فإنها أمة هي خير أمة أخرجت للناس، هي خير الأمم، هي الأمة المؤهلة لقيادة البشرية، بهذا الدين وحده ولكم منكم أمة يدعون إلى الخير ومرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون لقد استهدفوا الأمة بدينها استهدفواها حتى في مناهج تعليمها فزعموا أنها مناهج تدعي الإرهاب والضلال وقالوا عنها ما قالوا استهدفوا اقتصادها نعم استهدفوا اقتصادها فحاولوا فرض التبعية عليها حاولوا فرض التبعية عليها وربطها باقتصادهم إن الاقتصاد هو قوام الحياة هو عن مال عصب الحياة ولا تتسفها أموالكم التي جعل الله لكم قياما أرادوا من الأمة أن تكون دائما ختابعة لها وأن تكون أسواقها أسواقاً لترويج سلاعهم وبضاعاتهم ليتصارع قوى الشر في الأمة كل يريد أن يغتنمها ليس التعب تبادل بالمعيب ولكن العيب على الأمة أن تكون أمة آخذة وأمة مستهلكة لا أمة منتجة ولا أمة قائمة بنفسها إن أمة الإسلام لا يقصرها عدد ببشر ولا ينقص رواد فالعدد كبير وأرضها أرض الخيرات والثروات لكن تحتاج إلى الرجال المخلصين الصحيم الذين يحمون هذه الأمة من أن تكون خاضعة لغيرها يخططون لعجيالها المقبلة بما تسعد به الأمة حتى لا تكون التبعية مفروضة عليها إن العالم الذي يريد إن الصراع, إن الصراع بين العالم اليوم صراع ديني وصراع رادي وقوى الشر حينما تختلف على قضية ما من القضايا فليس الهدف أحد مصلحتنا وإنما هدفهم مصلحتهم الخاصة يعني ينقض على الأمة فيأكلوا خيراتها ويستغلوا خيراتها إن الأمة يجب أن تنتعي لمخاطر أعدائها ومخططات أعدائها وأن تكون لها نظرة, نظرة،, نظرة ثاقبة حول اللعبات السياسية حتى ترجى قضاياها بحكمة وعدل وإنصاف وتقوم بواجبها إن اقتصاد الأمة يجب أن يتحضر من غيره ليكون الاتصاد النافع المؤثر المفيد فخي بلادها بلاد الخيرات أعداؤها لن يرحموها ولا يشتقوا عليها فيجب على الأمة أن تعي لكل الأخطار المهدقة بها إن أعداء يتدرعون بكل وسيلة لإيقاع الضرر بهذه الأمة إنهم يستدوا أحد يريدون تبريق شملها وتمزيق كيانها لينقضوا عليها بردا بعد آخر وأمة بعد أخرى فواجب الأمة التكاتف والتعاون وجمع الكلمة في سبيل عز الأمة وسلامتها وحفظ كيانها من تسلط الأعداء عليها شباب الإسلام شباب الاسلام الله علق بالتمسك بدين وان تكون وان توان بدينكم ولتكن عزتكم بإسلام فلله عزته ولرسوله وللمؤمنين تعلموا دين الاسلام من مصادره الاساسيه كتاب الله وسنه محمد صلى الله عليه وسلم وليكن فهمكم لذلك على وفق ما فهمه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين استعرفوا عداءكم اعرفوا أن أعداءكم يتربصون بكم وبأمتكم وديدكم وأخلاقكم والدوائر فخالبوا ظن فقيبوا ظنونهم فتاة الإسلام لم يعد مكائد أعداء الإسلام بك أمرا بل هو أمر ظاهر فلا عصمة لك إلا بطاعة الله ومعصية الهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء رجال الإعلام الإسلامي رجال الإعلام الإسلامي ها أنتم أولئي ها أنتم أولئي تنظرون إلى أعدائكم تنظرون إلى إعلام أعدائكم المقروع والمسبوع والمرئي كيف جهزوا تلك الوسائل في محاربة هذا الدين ومحاربة قيمه وأخلاقه وفضائله كيف كانوا كيف صوروا واقع الأمة وكيف حاربوها بكل ممكن فأين مسؤوليتكم يا رجال الإعلام الإسلامي انهضوا بمسؤوليتكم وقالعوا الحجة بالحجة واذمغوا الباطل بالحق بل نقوم بالحق على الباطل هذه القنوات الفضائية الملحدة تبت إلحادها وكفرها وضلالها فحري بإعلام الأمة أن يقارع تلك الضلالات وأن زيفها وخطرها وشرها ليحذر الأمة من مكائد أعدائها أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون علماء الاسلام دعاة الإسلام إن الأمة في هذه العصورة في الظروف الصعبة بحاجة إلى إن الأمة الإسلامية تمر بحال بحالات حرجة بحاجة إلى التكاتف والتعاون والدلخلاف تكاتف والتعاون ونبدل الخلاف ونبدل الخلاف في الدعوة إلى الله جل وعلا ولنتقرب إلى الله بالدعوة إليه ولتكن وسيلتنا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن أي علماء الإسلام إن الله يقول وإذا أخذ الله المثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون الآية فخالفوهم وادعوا إلى وخالفوهم وانشروا العلم الشرعي الأمة بحاجة إلى علماء الشريعة ورث العنبياء ليبين حق ويكشفوا الزب شبه والأباطيل ويدعو الأمة إلى التمسك بهذا الدين من غير إفراط ولا تفريق عليكم بتفسير أمتكم وتجنيبهم المزالق فإن كثيرا من أمة لم يفهموا حقيقة الأرض فعلماء الأمة الصادقون المخلصون الناصحون يدعون إلى الله ويوضحون شرع الله ويحذي الأمة من مكائد أعدائها ويحذي مكائد أعدائها أيها الأمة صانع القرارات والمتصانع القرارات والمسؤولين عن تخطيط لهذه الأمة أبي لكم قول النبي صلى الله عليه وسلم من استرعه الله رعية ثمات يوم يموت وغاش للرعيه الا حرم الله عليه الجنه وان غش الرعيه يكون بامور اما بعدم تعريفها لدينها وتدقياب امور دينها أو عدم احاطه النصيحه والتوجيه أو عدم حمايه ظهورها والدفاع عنها أو بعدم العدل وسياستها بالعدل فالزموا العدل وقوموا بالواجب وتقربوا إلى الله بذلك وتقربوا إلى الله بذلك إن لوقفة أخرى مع أولئك الذين باعوا دينهم بدراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين مع الذين خانوا الله ورسوله وأماناتهم مع الذين تربوا في أحضان الأمة فلما اشتد عودهم عادوا على الأمة بأحسي أعز ما تملك ألا وهو عقيدتها شرقا بهذا الدين ومظاهرة للأعداء وحبا لتقويض دولة الإسلام فأحذروا أولئك وليعلم أولئك أن الله لهم بالمرصاد يقول جل وعلا كتب الله يقول جل وعلا إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في كتب الله لأغلب أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز حجاج بيت الله الحرام أشكر الله على نعمه المتتابعة وعالائه المترادفة حيث يسر لكم الوصول إلى هذه البقاع الطاهرة حيث يسر لكم الوصول إلى هذه البلاد الطاهرة هذا البلد الأمين الذي عوجب الله على أمه احترامه وأمنه أولم يروا أننا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم ومن هم فيه بظلم وفساد عاقبه الله بمجرد نيته السيئة ومن يرد فيه الحاد بظلم نذقه من عذاب أليم حجاج بيت الله الحرام إن من لطف الله ان هيا على هذه المشاعد رجالا صادقين ورجالا مخلصين انفقوا الاموال الاعمار والاموال والامكانيات في سبيل راحه الحجيج وامانهم وان من الوفاء وعمل البر ان نتعاون معهم على البر والتقوى وان ندعو الله لهم بالتوفيق والسداد في كل ما بذلوا وعملوا فجزهم الله عن ذلك خيرا الزموا السكينه في أداء الشعائر والمشاعر وارحموا الصغير وارحموا الصغير الضعيف والكبير العاجز وليكن هدفكم دائماً إنما المخوة أمة الإسلام هذا يوم عرفة يوم من أفضل أيام الله يوم من أفضل أيام الله يقول فيه صلى الله عليه وسلم يقال حج عرفة هذا يوم من أعظم أيام الله يقول صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عبيدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدن ويباهي بما بهم ملائكته أيها المسلم أيها المسلم إن الوقوف بهذا المشعر ركن أساسي من أركان الحج النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة يبتدئ هذا الوقوف من هذا اليوم إلى طلوع الفجر من ليلة جمع يقول صلى الله عليه وسلم الحج عرفه من أتى جمعا قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك أيها المسلم بعد أداء كسات الظهر والعص جمعا وقصرا قف بهذا المشعل العظيم واجعل غاية همك ذكر الله ودعاه والالتجاء إليه والتضرع بين يديه وأكثر من لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تضرع بين يدي الله في هذا اليوم العظيم في عشية هذا اليوم ينزل الله إلى سمائه الدنيا فيباهي بأهل أرض على السماء يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا وأبراء أشهدكم أني قد غفرت لهم في هذا اليوم العظيم وقف نبيكم صلى الله عليه وسلم في هذا المكان أتى إلى عرنة فصلى بها الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم أوتى عرنة فخطب بها أولا خطبة عظيمة وجيزة حرم فيها الدماء والأموال والأعراض وعلغى مآثير الجاهلية ومعاملاتها المخشرة ثم صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا بآذان وإقامته ثم وقف على راحلته مستقبل القبلة يدعو الله ويرجوه ويتوسل إليه حتى غربت الشمس قف بعرفة إلى غروب الشمس ولا تنصرف منها إلا بعد الغروب اتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم فإنه وقف بها إلى غروب الشمس قال ألب قال خالف هدينا هدي المشركين وقال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف ادفع بعد الغروب إلى مزدلفة وصل بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بيت بها ولك الانصراف بعد نصف الليل ولا سيما للعجزة وإن كان وإن الكمال فصل بها الفجر وادعوا الله عند المشعر الحرام ثم اضمن مزدلفة قبل أن تطلع الشمس ارمي جمرة العقبة فإذا رميتها فاحلق أو قصر والحلق أفضل ثم قد حل لك كل شيء حرم عليك بالإحرام النساء طف بالبيت إن طف بالبيت واسع بين الصفا والمروة إن كنت متمتعا وإن كنت قارن أو مفردا لم تسع مع طواف القدوم فاسع مع طواف الحج وبعد الطواف الإفاوة والسعي مع الرمي والحلق فقد حلل كل شيء حرم عليك بالإحرام وإن قدمت شيء على شيء فلا حرج فنبيك يقول لمن قال له حلقت قبل أن أرمي ارمي ولا حرج وما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج بت بتبمنا ليلة تشريق الحادي عشر والثاني عشر إن تعجلت أو الثالث عشر إن تأخرت ارمي الجمارة يوم الحادي عشر والثاني عشر بعد الزوال ويستمر رميك إلى طلوع الفجر من الليلة الآتية وإن تعجلت فانصرف قبل غروب الشمس في اليوم الثاني عشر وإن تأخرت فاستمر إلى أن ترميها بعد الزوال في اليوم الثالث عشر ثم ودعي البيت وأسأل الله لك حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغبورا أيها الحاج المسلم أيها الحاج المسلم أحسن العمل واجتني بالإساءة أحسن العمل واجتني بالإساءة واحرص, واحرص على أن يكون فعلك على ما يوافق هدي محمد صلى الله عليه ولم وتجنى ما يسبب نقصانه أتبع الحسن بالحسنة وكن بعد الحج خيرا منك قبل الحج فمن علامة, قبول فعل فمن علامة قبول الحسنة فعل الحسنة عدها أمة الإسلام تذكروا هذه من للذات تذكروا ساعة الاحتضار ومفارقة هذه الدنيا يوم تأتي الملائكة لقبض روح العبد يوم تتهيأ النفس للخروج من ذلك الجسد الذي طالما عمرته فالمؤمنون يبشر يبشروا به بشر المؤمن يبشروا بكل خير تبشره الملائكة بما يسره فيزداد شوقا لله ويحب لقاء الله فيحب الله لقاء إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخابوا ولا تحزنوا وابقروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم بالحياه الدنيا وبالاخره وغير المؤمن في حسرة وندامة إذا وشتر بما يسوه كره لقاء الله فكره الله لقاه فمات على غير هدى والعياذ بالله تذكر يا أخي القبرى ووحشته وظلمته تذكر يوم البعث والنشور تذكر يوم الوقوف بين يدي الحكم العد العلام الذي يقضي بين عباده ويكلمهم ليس بينه وبينه ترجمان تذكر يوم الطائر الصحف فآخذوا كتابه بيمينه وآخذوا كتابه بشم شماله تذكر يوم العبور على الصراط الذي هو أحر من الجمر وأحد من السيف تذكر يوم المرور عليه فناج مسلم ومهدوش ناج ومكردس في النار تذكر يوم يجعل المتقون إلى نعيم الله وأزلبت الجنة للمتقين غير بعيد والحلى النار يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما استسقر تذكر تلك الأحوال كلها فوالله كل فرد مننا سيقف على فتك المواقف فنرجو الله أن يختم لنا ولكم بخاتمة الحسنى إنه على كل شيء قدير أيها المفتون في الحج اتقوا الله في أنفسكم ولا تفتوا إلا بما تعلمون أنه حق احملوا الناس على اتباع السنة احملوهم على تطبيقها والعمل بها أسلكوا بهم منهج محمد صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم إياكم وشواد الفتياء إياكم, بما يمح... إياكم أن تفتوا الناس بما ينقص ذواب أعمالهم اعلموا أن الله سائلكم عما تفتون فاحرصوا رحمكم الله على أن تفتوا بالحق وتقولوا الحق اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبهم وأصح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور وبارك الله لهم في أسماعهم وأبصارهم وقواتهم أبدا ما أبقيتهم اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شيروا بحدانية ورنى به كبالرساله وما توعلى ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم لهم وسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم استجب دعانا واغفر ذنوبنا واقبل صالح اعمالنا واصلح بالرياتنا وفقنا وإخوان المسلمين ما يرحبه وترضاه اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رجد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر فأنت على كل شيء قدير اللهم اجمع كلمة المسلمين على طاعتك اللهم وحد شملهم واجمع كلمتهم وعل بين قلوبهم وانصرهم على أعدائك وأعدائهم اللهم الأراد لهم المسلمين بسوء فاجعل شره في اللهم إنا نجاج ونرغب نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين اللهم وفق لا تأمر المسلم ما يرضيك اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين ما يرضيك اللهم انصر به دينك وعلي به اللهم عليه الحق حقا ورزق اتباعه وعليه الباطل باطل ورزق اجتنابه بعد كل هم له بعمري وعمله واظل ولبسته بالصحه والسلامه والعافيه اللهم وفق ولي عاده لما يرضيك سدد في اقواله واعماله وفق للصواب انك على كل شيء قدير اللهم وفق الدائم النائب الثاني لكل خير اللهم اجمعهم جميعا على طاعتك واجعلهم اعوانا على البر والتقى اللهم اجمعهم على طاعتك واجعلهم اعوانا على البر والتقوى اللهم وفق من ساهم في أمن هذا الحجيب وأعان على ذلك وفقوا ما يرضيك وأعنوا على كل خير ربنا ظلمنا عن بسنا وإن لم تغفلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلوا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم حيث يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسريما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد ورى اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجعيم وعن التابعين وتابعهم بإحسان يوم الدين وعن معهم بعبك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيثة ولا اجعلنا من القانطين اللهم أغذنا اللهم أغذنا اللهم أغذنا اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلا ولا هدم ولا غرق ربنا آتنا بالدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقناع ذا نار ربنا ظلمنا عمسنا وإن لم تغبلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أعاده الله علي وعليكم وعلى المسلم جميعا باليمن والبركة وعز الإسلام والمسلمين إنه على كل شيء قدير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله اكبر أشهد أن لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله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 لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله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 اشتاوه. اشتاوه. الله اكبر. الله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 الله اكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله السلام عليكم الله اقيم الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله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 الله اكبر الله أكبر. الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر الله الله الله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 الله اكبر الله اكبر